Book 2 23 23 23 vieraita kieliä <تصفيق> تعلم اللغات الأجنبية تعلم اللغات الأجنبية أين تعلمت الإسبانية؟ أين تعلمت الإسبانية؟ أشت تكوميوس برتغالية. هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ كلا، وأنا أعرف أيضا قليلا الإيطالية. نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. نعم wa atakallam aydan shay'an min al-italiya Minun mielestäni puhutte todella hyvin Ara annaka tatakallamu bishakl jayyid jiddan Ara annaka tatakallam bishakl jayyid jiddan Kielet ovat aika samankaltaisia Al-lughatu mutashabiha ila hadd ma اللغات متشابهة إلى حد ما. منا يمرنيت هيفين. أستطيع أن أفهمها جيدا. أستطيع أن أفهمها جيدا. مطبوه منا يكيريوتتا منا أنفايكا. لكن التكلم والكتابة شيء صعب.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 أرجو أن تصحح لي دائما آنتمكسنة on ihan hyvä نطقك جيد تماما نطقك جيد تماما عندك لكنة بسيطة عندك لكنة بسيطة tunnistaa mistä tulette يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت ميكا اون تيدن آيدين ما هي لغتك الأم ما هي لغتك الأم كايتيكو كيليكورسيا هل أنت تتعلم في دورة لغوية هل أمتا تتعلم في دورة لغات؟ متى أوب كيريا كاوتات أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ من أنت اللهت كالتير الشنيمية؟ لا أعرف اسمه في الوقت الحالي لا أعرف اسمه في الوقت الحالي العنوان لا يخطر على بالي. العنوان لا يخطر على بالي. ألان ونحت لقد نسيته للتو. لقد نسيته.